وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا جركاني موانعي صرف دا وأما لاجلنا وأما التانيث فهو على ثلاثه اقسام تانيث كذبه علا تانيث كذبه علا بو منع صرف منع تنوين ومن اعكسر اشذ حالات في جردا فيها جرن تانيث بالالف وتانيث بالتاء بالمعنى يعني اجد ألف التانيث لسر لكل كلمه يذهب يعني تاء التانيث لسر لكل كلمه يذهب يعني كلمه فهر بوخي ما من معنى زينب زينب بن يعني كيان يعني هند بن امانه حرب وخين ناون بو ناون بو كسي في مؤنث قابو أمسج ودهار كان لما نذيت فلما كانت ممنوع من الصرف فالتانيث بالالف يمنع الصرف مطلقا فالتعنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصوره كحبلة ومرضى وذكرى أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء وأشياء يعني كابو ال فى تانيه الرهان شم مقصوره به شم ممدوده به ذكابه الكلمه او كلمه ممنوع من الصرفه يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الالف مقصوره مقصورة مقصوره, مقصورة, مقصورة او هي كانت ليش مثله سواء حتى نها بيك بيا ال فى طبيعي حب لا محلكه او مقصوره يعني قصرت اصرت الألف على حركتين وجعلته الفا طبيعيا حبله حبله كوره مره مقازيات له دو حركه رشدي او كاتبتا بون من الصحراء صحراء وثلث صحراء او كاتبتا دو حركه زياثله بو أبيت دو ابيتا دو ابيتا دو ابيتا دو ابيتا دو ابيتا دو ابيتا دو ابيتا دو كان همزة. ما ألف في هناك بحمزه ليه شو بزنن في صحراء كان فالينا ما الي في تانيث في كفي و بلام الف تاءنيث كمم لديه كامل لدو حرف ا ت ا تاءنيث ا كاء لان همزه كاء ا كاء صاد حاء را ولكن اول شيء يقولون ان اول شيء يقولون ان اول شيء يقولون ان اول شيء يقولون ان اول شيء يقولون ان اول شيء يقولون ان أو شيء يقولون ان إشباع مد يقولون ان شيء يقولون ان اول شيء يقولون ان اول شيء أو كتعريبة همزة كأبو ألف التأنيفك كمية همزكية لك لك تاريخ ودية بو يد بواء أو تريد ألف التأنيف ممدودة يعني بل يشكلها كأبو همزكة ألف, ألف تأنيفك أو كانت ممدودة كصحراء أو حمراء او زكرياء أو أشياء وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين كمهر كلمات با لسأني تذكر او كاتا هر او بس ابو او او جيديد دوع الليبوت فرطبتها كوهر او اسماني كوا يجعل ليانتها يتقوم مقام العلتين شو شو جمعي تكسيرك السيغي منتاج جموع بيت او يك. هر كلمه عكس بشي هيك ثاني طلع بهي تقوم مقع الا مقام علتين ما باقي او كانت من من كان بدعو عليك واما التانيث بالتاء تبونا وزنك دو كان علميًا لقَوْ عدل ده هبى دوش كتاب، وأما التعنيف بالـ فيمنع الصرف مع العلمي مع. سواء أبوه أرسل ما يكتبه بتأك وثيها بتأي تعنيف، قلنا جل أوجهه به سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. هذا كنوك تاء نجر ولا نك نكسر ولا نك ونك من جرده مثلاً عليتي عن طلحة عن حمزة عن عائشة فما شاء لبرو تاء في ويا تأنيث أجن أخوي ناوبم ذكرك إيش وأما تأنيث المعنوي تأنيثك لروي معناه وتأنيث لكلمة أخوي فهو كالتأنيث بالتأ هرقو تأنيث بالتأ ويا أن يفتح تأنيث بالألف نية تأنيث بالتأ فعمود لجمي إذا شيء شيبة أبيع إليك في جبل، فيمنع مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم أم شطانها زائدا على ثلاثة أحرف في سعاد. اسألك ضيع عن سعادة، لا عن سعادي. لبروا شو كشيا؟ ما وبو مؤنس؟ هم علما، هم تعنيسي معنيش يشيل من سعاد دمراه بوشين وناري أفلس. لو شيش زيات او ثلاثيا محرك الوسطي في حرفي بيت وناويش به بمؤنثه علم به وبمؤنث به بي وثلاثيش بيه ضمان ناورا ستكون شي بيت محرك بيت يعني حركه داله جاء محرك بفتح بالفتح ينبهد شيك به سلك السقر نايكه بوشونه كان جهنم دا سقر ما سلككم في حرف جرا سقر القرآن كتب أنت ما شيءاً ما سلهكم في سقارة في سقرينية في سقارة هو لبروا علم بوشونيكي داريكلاو تطبقية على طبقات الجهنم لبر علمية <تصفيق> ولبر تأنيس أبنية ممنوع من الصرف أبواء ممنوع من الصرف شنابوا لرؤية لغة وثنكا اسمه كسي حرف بلام لبر أي اسم ساحر حرفي دومي الدوم حركه داره هل ممنوع من الصرف او ساكن الوسط اعجميا بشرط ان يكون الاسم ساكن الوسط اعجميا اقر كلمه تذهب كلمه كأعجمي اعجمي وعربيه جور جر نا جور نك جور بمعنى ظلم جور جور نا و ب ام ام في حرفيشة ودون دون حرفيشين ساكنة صابوا شمطكيشة هيا أو منقول من المذكر إلى المؤنث منقول من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة لزين يعني أجد لاوي أفتك دناونا الزين أو كاتا فيمنع مع العالمية لكن بشرط ان يكون الاسم عاما يكابه بنقول من المذكر الى المؤنث يعني اقر بريت جاء بريت جاءت أفضل بريت جاءت زيدو شنو نقول جاءت زيدو زيدو بو اليسرى جاءت زيدو زيد ناويك أخوي أفضل بمذكره ناويك ذو بمؤنث أو كاتا نتني ورقية ونشيش ورقية نا حرف جرش ورقية كما إذا سميت مرأة بزيد فإن لم يكن شيء من ذلك في شكل وانا نبو فهند ودعد هند ودعد <تصفيق> إذا هند ناوبو مؤنف يامنا ناوبو مؤنف عند تأنيس شو على ميش ضرام لبر أويكا و. وكوجوريش تي ديكاي سانكينيش بلام جور, يشتري جور أعجمي بو من الصرف ذلكي هند لبل من الصرف 100 لبل اعجميه طبعا حموشه فكانت بس ديكش عربية، عربيه هند دعد اتواني من الصرف ثاني اتواني سي جاءت هند جاءت هند فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه جاز الصرف يعني التنوين وتركه يعني مما من الصرف وهو الأحسن مذهب جمهور أولا من تما القرآن أدخلوا مصر أدخلوا مصر بمصر بيوتا بلان اوعج شيء بعالمنا قال ماشيني واه تهبطوا مصرا واذاني او مصر او مصر مصراً من الأمصار في على ولا برئ مؤنث شيء ممنوع من الصرف بمصر بيوتا لرويزمان وهذه درسته في مصر في مصر فلا نقول أنه من الصرف أولا بلغة أفضل كهاتف وأما التعريف <تصفيق> اللي تعريف فالمراد به العالمية همو التعريف مع يعني أقرأ علمه وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد ومع العدل كعمر وزفر ومع التأميس كما تقدم ومع التركيز المسجي ومع الالف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي همو يعني لو بشيء اسم كألي عبدوعي لكو بتواف يعني ألم لقل هر ششداني يعني أقر بكوتي موانعي صغتاً بباسكاً لا لا يخوصاً بي كان لا لتصويري كان يعني هو من هي فيه علة في وش هي فيه تقوم مقامة العلتين او تقوم مقام علتين دوستوا جمع تفسير لقال في تعنيه توابو أما أميك دع اللتي جاء ابن دوب كان ابن دوب الشواخ معنوي ما ناء عالمية وصفية إلا لفظتان الشاشن عالمية لقل هل شكاة ديت إلاي معنوية عالمية لقل هل شكاة إلا لفظتان ديت بلان إلاي وصفية تنعى لقل سيان يا مجد وأما التعريف في المراد به العالمية وتمنع الصرف مع وزن الفعلي كأحمد ويزيد أولا قل وزن دهات ومع العدل نقعد شديد و زفر و نمنا نبكم بدر لو كان فاهم اللي هكن بره لهر هرهم وشانش على من هو نمنا أحمد مش نيا يزيد عمر عدل بله يعني معدودة انيتي شنو منانكه هنايو وقو طالح وانا ومع التركيب المزجي لغا التركيب المزجي بقول ومع التركيب المزجي ومع الالف والنون كحسنان وزن وزن زي على ومع العجمه لقال عجمة. مثلا اسماعيل الجميع واون منانكه الا اكتبك باتيك واما التركيب عندي اختصى التركيب, التركيب لك فالمراد به التركيب المسجي المختوم بغير ويهي هم مو تركيب مسجيب ما يعني بويهيك وتعينهات به بقاش قريب ويهيك وتعينهات به هو ممنوع من الصفه فرام بمرجع شئ على النهيل قوادي ولا يمنع الصرف الا مع العلميين اي هموم مركبه هموم مركبه بس جيل لاقر عالميته ما منعنا الصرف الا ويهيف هاشكلي ويهيفي ولكابي او كاتم منعنا الصرف او كاتشي مبني او كاتم مبني ومعربنيه كبعل بكى وحضر موته حضر موت حضر موت او الشيوخ اما كلمه بعل بك او النار يشوينه كالشام لبعل زائد بك بعل زائدا بك فعل ناري صنمك كان لقوم الياس عليه السلام كما في التنزيل وكل القران دعته اتدعون بعلن بعل ناري صنمك اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين أي تتركون أحسن خالدين وتعبدون صنم يسمى بعل وبكشيا بك ناري يعني شارخة إخوان شارخة وهو اسم صاحبي هذه البلدة ثم جعلا اسما ثم جعلا اسما واحدا ممنوع من الصرف في العالمية والتركيب المسجدي هذه بعل بكوا بعل بعلبكو بعل بكى ومررت بفعل بكى بغير تنوين وحضر موتى ش شو نكلا يمن مع معلومة أما عسون ما, هم لخطب أم هي ما شاء الله او وعمرويه <تصفيق> وأما الالف والنون الزائدتان الف والنون حق زائد من لكوتعي وشكه زائد هم والالف والنون رمان الف والنون زائدة زائده مكان مرجنيه هم بيت. زائد بيت هذا شيء زائد واما الالف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العالمين لقال علم يده فَإِمْرَانَ وعثمان عمر وعثمان ومع الصفه بشرط لولا ان يتسرش نفش ومع بشرط لا تقبل التاء فسكران الفنون اج زائد بو با علم يتيش تسبب أنه سكران بشرط ان لا تقبل التاء إذا سكران بطياء أقربوها فدري أرى سكران لا أعني سكرانة يا سكرانة بشرط أنه لا تقبل التاء كالسكران أريد <تصفيق> مع الصفة مع <تصفيق> الشغفة أم لا تقبل الثام وأما العجمة فالمراد بها أن تكون فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية تاتي أعلم كلمية عجمي بيت عربي نبيت أو يعني في اشتر لزماني عرب دا يعني في لزماني كتير يا ملابت ابراهيم إبراهيم اسحاق إسحاق أمانا عربينين لان رايك عربينين وجميع أسماء الأنبياء اربعه إلا أربعة لا في مفي غمبلكان عربينين هم أعجمين إلا سوالي النبي محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم اجمعين هم تعلن بيت عربين أو كان يترهم موياً أجمين في اشترطوا فيها باش تكتب فيها معلومات خطانا وشيكا باش تكتب فيها يبقى لما كان وجميع اسماء الانبياء ما شاء الله من وزن يتناغم ذكرك شفرتك يا وجميع اسماء الانبياء اعجميه إلا أربعة خمسنيته اربعه تمام محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم وسلم اجمعين ويشترط فيها أن يكون الاسم علماً في العزمية يعني الشرطة كأوية لا عزمية خشبي علم بوبيت ولذلك الصرفة لجام ونحو بسببنا اللجام لجام اسم جنسة علمية سلك يرى لجام لجام بوشك عربية نبيت. ما دام بعلميه حسابي لقضى نكلا به للا إخوان ألم نبو بيت أو كاتا ممنوع من التصمي رأي لجامن ونحوه وان يكون زائدا على الثلاثه وأن يكون زائدا على الثلاثة أبيل تشيفن أبيل تشيفن ولذلك صرف نوح ولوط ها نوح ولوط يا اعجميا مع معلمتي وجميع اسماء الانبياء اعجميه الى اربع اما نوح ولوط هل شن تصرفي شركه بلانتين اعجمين اي كيف كانت في حرفين نوراثتك ينسكونه اولا بداوايه وان يكون زائدا على الثلاثه ولذلك صرف نوح ولوط لجام عالميه عالم بوام من الصلح برابع عالميه عالميه عالميه عالميه عالميه عالميه فعلما عليه ولذلك صرف لجان يعني لم يكن علما في الاجنيه اجل علم بويا ممنوع من الصرف بويا ما يكون علماً في ولذلك صرفه يعني لم يكن علما علم نبوه اجل علم ممنوع من الصرف نبوه صرفة. يعني يعني امكنين وَأَمَّا الصِّفَةُ فتمنع الصرف مع ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الصفة لقد قال هل مانع اللفظه كده نائه لقد قال سياني فتمنع الصرف مع الصَّرْفَ مَعَ مع العدل كما تقدم في مسنع وثلاث هل سا وثلاث او انا هادشيك هاتو بيت او انا ممنوع من الصرف لابد شيء لابد لبر. صفة ولا بر عدل صفة لبرع الليك معنامية وعدلش لبرع مع الليك فيها لفظية ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء ومع الألف والنون يعني صفة لا جل ألف نونا أجل صفة لا جل ألف نونا زيادة ألف ونون كوب واو ما لامشرط فيش فيها بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلانة لفتح الفاء يعني أقر فتح الفاء بفعلان بو ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة وعلى سروزن فعلانة جنبه نحو السكران فإن مؤنته سكران كيف سكران <تصفيق> تماشيكا ألف النوني تايزيادة ياما صفه صفة ياما كيف سكران ياما مذكر كركينه سكرانا مؤنثه جلس اشيها كابوها مشرفه كانته ولا بفاعكه شيء مفتوحه فاعكه شيء مفتوحه شو قال لنا الصفيعه ده فاعكه مفتوحه فعلا فان مؤنثه سكرى ونحو ندمان بر الندمان ندمان منفرط لان مؤنثه ندمانه اذا كان من المنادمه اذا كان من المنادمه يعني أجر لا اشتقاق كلامي لكلمين لي نادم ينادم منادمه أوه لو اشتقاق كلامي منادمه يعني الجلوس الجلوس على الشراب وهي الجلوس على الشراب أحسن مدمن أصابعي جاء ندمان ندمان مررت بندمان بوع لبرعوة مؤلفتكين ندماني فعلان فعلاني فعلان فعلانة او هاتوا او بشي بممنوع من الصرف نايبين اذا كان من المنادمة طالما اقل اشتقاقك لسرتي لمنادمة نايبين فان كان الندمان بمعنى النادم من الندم لم ينصرف باتفاق لوجود الشوط لان مؤنثه حينئذ الندم لا ندمانه ومع وزن الفعل بشرط أن, أن تكون على وزن أفعل صفة أجل جل وزن دابت وزن فعل بشرط أن تقول على وزن أفعله ولا يكون مؤنثه بالتأ أجلت وزن أفعلها صفة أجل أفعلها ولا يكون مؤنثه بالتأ مؤنث كل شيء تاء إلى جلدة ندب إذا أحمد رحم را طبعا أرملة أرملة. هيك كبتاء هاتوا ويسا أحمر حمراء ممنوع من الصرف بس أرملة ارمل أرمل لقل أرملة ممنوع من الصرف بويا هاتشا أرملة يا أرمل أرمل لقل أرملة هاتشا سفيا ووزني في علشة. لا س الوزني أفعل شافو، بس ده بالأوان، لمؤنثكية تاء هي، من الصرح سا بنات. قابو سفان نقل وزني فعلة، أبيلة الوزني أفعل ذي، ومؤنثكية تاء ولا يكون مؤنثه بالتأ نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء ونحو أرملها. تميل الجملة. بنصليف ب لأن مؤنثه ارملت سلسله مؤنثه كي تائي ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب صرف غير المنصرف كلمه وازهيا منصرف نيها ممنوع من الصرفه اتواني لبر بر مناسبه شيف صرف كي صرفك تنويني كيف ذلك كقراءه نافع سلاسل سلاسل فما فيه مشيت سلاسل كا فسوزني فيها فعالي جمع تكسير عنا ابوايا بسلاسل نافع بسلاسل نحن ليرتوى سلاسلن سميل بطيئه عنا سميل بطيئه قراءة نافع كلمة كان منمنع من الصرف كده مصروف كده منصرف ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب في قراءة نافع ثلاثية كده على للتناسب ترى كيف أو أغللا سعيرا ومرة كلمات هاتوا ثلاثية او وقف أو سعيرا أو تناسب يعني كلمات لو يقدها هاتوا کل از یا خیلی از کلماتی که لذت و سلامتی داریم لبر مناسبه. شابو مناسبه دو جوره يعني لبر مناسبی کلمات کلیده هستیم که شیم منصلفن هیچ شکلی منصلف. يعني لبر عایت کنم قطعی لبر قطعی عایت کنم. بون من دو هذه المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات كان تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من الشعر من المشاهدات التي تتمكن من كان من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من من ممنوع من الصرف فهي منصرف باب النكره والمعرفه الاسم ضربان اسم دجوله احدها النكرة جوله جوله جوله جوله جوله جوله جوله جوله جوله جوله ها ها